Siedem kobiet w szkole nieznanym jestem, nieznanym jestem, nieznanym jestem, nieznanym jestem, nieznanym jestem, nieznanym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 حَسِبَ <مؤسك> <مؤسك> الَّذِينَ نَجَوْا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ أَمْ أَحْيَاهُمْ سَاءَ مَا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق ولتجزى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 كَمْ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ كان الدكتور